نسينا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا, إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت ناولنا انت ناولنا فانصرنا على الطغى الكافرين